رغم اختلاف الأصوات من حوله بين حق وباطل وحسن وقبيح وصياح وهمس إلا أنه ملازم الصمت طويل التفكر فإن تكلم وحدثك فقد صدقك أتدري من هو إنه فؤاد في حنايا الصدر أن فأنا لي بمن يشفيه أنا وما كان الانين لفقد خل ولا لملاعب الغزلان حنا فعادي في حنايا الصدر أنا فأنا بمن يشفيه أنا وما كان الانين لفقد خل ولا لملاعب الغزلان حنا ولكن امر ضيعت امري فاقر اولاد من حيران سنا وقعت أحبتي وقعت نفسي وبالشيطان قد أحسنت ضنا فيا مولى يسامحني وخافف حسابك يا كريم المني عنا نقيم على الذروب بلا حياة يُبْصِرُنَا الْمُهِينُ حَيْثُ كُنَّا حَيَرًا نَحْنُ يَا صَحْبِي أَسَارَا فَكَمْ عَامًا عَنِ التَّقْوَى سُجِنَّا فَقُولُوا لي متى نغدو رِجَالًا مَتَى نكسر قُيُودَ الذنب عَنَّا قولا الفؤاد لكم فإني أترجم قوله من حين أن ولا يغرركم ما تبصره فإن بداخل